الله أكثر الله أكثر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول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 على الفلاح حي على الفلاح الله La ilaha illallah